ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فَمَا كَانَ كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين 8. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 9. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا والوزن يومئذ الحق فمن فقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولائك الذين خسروا انفسا بِمَا كانوا بما كانوا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 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصابرين قال أنوظني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فَ بِمَا أَغْوَتَنِي لَ أَقَعدًاَّ لَهُم صِرَاقَكَ المُسْْتَقِي ثَُّ لآتَِّهُم مِن بَيْنِ أَْديِيهِم وَمِنْ خَلْْفِيم وَمِنْ خَلْفم وَعَنْأَمَانِيم وَشَمائِنِهِمْ وعن ولا تجد اكثرهم شاكرين قال خرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لامل ان جهنم لامل ان منكم اجمعين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 اقص الشجر دبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجن ونداهما ربهما الم انهكما عن تلك الشجره واقل لكما واقل لكما الشيطان لكم عداوهم مبين قال ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَال فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلنا عَلَيْكُمْ لِبَاسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشا وَنِيبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ قَطِيرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ينزع عنهما لباثهما ليريهما ثوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 قَالَتْ دَخَلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَارٌ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أَخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا ربنا هؤلاء أضلون فآديهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وفوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 لقد جاءت اؤل ربنا بالحق ونودت ا تلك الجنه نستموها ان بما كنتم تعملون وَلَدَى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا نَّلْآنَ قَدْ وَجَدْنَا أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَاَذَلَّ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَمَن فِي الآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَرَافِجِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ وَلَا دَوَّى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ سميع الله لمن حمده الله اكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قُلْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قُلْ مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 قاد جاءت رسل ربنا بالحق فهللنا فهللنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنامل او نرد فنامل غير الذي كنا نعمل قد أصم عنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اثْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُرُشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَفِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ألا لهم الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضروا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قَوْمِ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إن لَن نَرَاكَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ قَالَ قَوْمِي لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجْبَتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ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 أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح وَزَادَكُمْ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم وَبَنَوْا اَكُم فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اتَعْلَمُونَ اَن صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتَ بِهِ كَافِرُونَ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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَنُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ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 قالوا الا ان قل اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فان جيناه واهله الا امراه كانت من الغابين وامطرنا عليهم مطرا فانظر فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ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 من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افتغينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم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 فَيَوْمَ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الْجَاهِلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ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 ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها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 ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا مساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمون قالوا وَجِئَهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ كُم لَمِنَ الْمُقْرِضِينَ قَالُوا يَا ni ni sa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 كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستطعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا عَصَوا وَّدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا وَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ أُولَٰئِكَ لا هو وهو فضلكم على العالمين واذا انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء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 حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وادخذ قول موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا تَوَلَّوْهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا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 فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحمون فَخَادِمُ الْعِجْلِ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ لك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اقضى الالواح وفي نصفتها هدى ورحمه وفي نصفتها هدى للذين هم لربهم يرهبون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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك, أولئك هم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 وَاتَّبِهُ لَا عََّكُمْ تَهتَدُون وَي قَوْمِ مُثََّةُ مِي يَهدُونَ بِالحَِّ بِمُون وَقَطَّعنهُ مثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْباتًا أُم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَضَرَبْنَا عَلَيْهِ الْمَنَ وَالسَّلْوَى ۖ كُلُوا مِن مَّقَاعِدِهَا ايبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وان قيل لهم اسكنوا هذه القريه واكلوا منها حيث شئتم وقلنا حططه وقلنا حططه وادخلوا الباب سجدا يغفر لكم خطايا سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كانوا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 قالت امة منهم لما تعبون قوما ان الله مهلكهم او معذبهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا ماذرة الى ربكم ولعلهم يتقون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 تَوَعَّى عَمَّا نُعَطُّ قُلْنَا لَمْ نَكُونُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا 119. وإنه لغفور رحيم 110. وقطعناهم في الأرض أماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 111. وبلغناهم بالحسنات والسيئات لأنهم يرجعون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 a uh -huh. سَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَغْضِيِّ وَاتَّبَعَ الْهَوَى فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِذْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سامثنا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون يَهْدِ الله فَهوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ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 أولئك هم الغافئون ولله الأسماء الحزنى فدعوه بها وذعوا الذين يلحدون في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 إِنْ وَإِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسى وَأَنَّ عَسى أَن يَكُونَ قَدْ غَتْرَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعده يؤمن إن الله فلا هادي له ويذرهم في طريانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا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 لَنَكُونََنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ الله اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ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 بَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لهم أيدي أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه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 لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدْرِ وَالْإِصَارِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحون علمه يسجدون